رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل فأمن الطائفة من